قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبر بل المكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان بالله اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له الندامة لما رأوا العذاب واجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله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 الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضرور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 Cardinal Daam me كان ya vo كذب الَّذِينَ قَبْلَهُمْ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِنْ عَشْرَا مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كان that um... one. you <laughs>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 بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. انهم كانوا في شك مريب. الله. الله سمع الله لمن حمده. ربنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مبينة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 ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نقفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر من عمره الا في كتاب. ان ذلك على الله يسير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allah <laughs>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 بابير الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده